يا وسخت شي بخور روان روان روان پرشم دمي گيلند ته جانا روان روان يا وسخت شي بخور روان روان روان پرشم دمي گيلند ته جانا روان روان ما خبل دم يورغي ايوب خن بخا او ملالا ما خبل دم يورغي ايوب خن بخا او ملالا د فتحت تحف غلا غزا نرا روانا پرشندمي گيلند تجان نرا روانا يوا شخت شيبان خورا روانا نرا روانا پرشندمي گيلند تجان نرا پرسن تو می گیلند تن جان جان را روانا دہر هب الملای ابلی سات و تن یولی دہر هب الملای يا واسخ شيبا خورا روانا روانا ورشعر شعيك لا دل تجعنا روانا زلمو جيبا نزور تباريو دارواني زل زلمو جيبا نزور تباريو دارواني دسو لنا وقيهم خورا ما نراروانا فرشعن رميكي لاذل تجعنا نرى روانا يهوان صغطا شيبا خورا خورا وانرى روانا, روانا, روانا, روانا فرشعن رميكي تسبس تسبس تسبس خبر رواي تسبس تسبس تسبس خبر رواي في لا لكن عانر روانا فرشدني كلان يا وسط شيبا خورا روانا روانا فرشدني كلان ترجان nurudan dit waratun <g> sahrat nish tashni manan nurudan dit waratun sahrat nish tashni manan bal qisdala saban musliman rawanan kurshan shumi kiladtan janan rawanan yawa shaqt shiba khurawan rawanan kurshan shumi Hamda wahilam yarsh ta zamini tan jumana Hamda wahilam yarsh ta zamini tan jumana Ya wa us kala baro tarivan rawanana Parashan shmi kiland tan janan rawanana Ya wa ushtashi bah khura rawanana Parashan shmi kiland tan janan rawanana Ya wa'i sakta shi bakura Rawa nara rawa Pursham du mi gila dertajana Rawa nara Pursham du mi gila dertajana Rawa